بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم إنا في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يرسوا من دابة آيات لكم يقلون واختلاف الليل من النار وما يأذر الله من السماوات والرزق وما يأذر الله من رزقكم آيات لكم يقلون تلك آيات الله نذلها عليكم الحق فأي حديث معدل الله وآياتكم منون وَهِلُونَ كُلَّ يَفْعَلُ نَصِيرٌ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُطْرَحَ عَلَيْهِ سُمَيْسُرُ مُصْتَكِفٌ كَالَّمِ يَسْمَعُ فَبَشِّرُوا عَزَّاً بِنَارِيمِ وَإِذَا عَالِمٌ مِنْ آيَاتِ الرَّشِيدِ اتَخَذَهُ زَوَارَ وَرَاجِلٌ عَزَّاً مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَأَنُوا وَرَاجِلِينَ هُمَا كَسَوُوا الشَّيْءَ وَلَا مَتَخَذُوا عزاب عظيم هذا هدى الذين كفروا ياتروا منهم عزاب من الرجل عظيم أليم الله الذي استخر لكم البحر لتجري الفرق فيه بعمرهم وتمتغوا من الفضل علىكم تشكرون وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ كُلُّ الَّذِينَ أَمِنُوا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ وأتيناهم بينات من أولي فما اختارفوا إلا من بعد ما جئهم العلم بالعلم بينهم إن وربك يقضي بينهم يوم القاعد فيما كانوا فيه خلفون ثم جعل الناس على الشريعة من الأمر فالتّمية ورد التّمية الذين يعلمون إنهم لن يُنون عنك من الله شيئا وإن الصار من بعض مأوي الله ولي المتقين هذا بالصوائر للناس وهم وهذا هو رحمة لقوم يوقنون أم حسن الذين اشتروا الصيات أن نجعلهم كالذين آمنوا للصالحة السماء نحياهم أم أماتهم ساء ما يحققون وخلق الله الصمامات للأرض بالحق وأن تجزاء كل نفس مما كسرته لا يجرمون أفرأيت من اتخذ إله وهواه وظله وهو وهو الله العلم أختم على السماء وقلب ومن يهدي من بعد الله وَقَالُوا مَا يَنَحِي والدنْيَا مَوْتٌ وَنَحْيَا وَمَا يُرْجَعُنَا إِلَّا الدَّارُ وَرَأَوْا مِنْ عَظِيمِ عِلْمِهِ لَا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا تُعَذِّبُونَا لَبِئْسَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَوْ يُحْيِكُ اللَّهُ الْمَوْتَى لَمَّا هُمْ يُحْيَوْنَ أَمْ هُمْ مَيْتٌ كل أمة انتم على كتاباني ومتجون ما كنتم تعملون هذا كتاب ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستمسق ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا بالصالحات فإذ خلوهم ربهم في رحمته ذلك الفاضل المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن أجادي تتنع عليكم فاستقبرتم وكنوا مقاوما مجرمين وإذا قيل إن والى الله حق والساعة نارف فيها قلتم ما نقرم الساعة إن ظن إلا ظنه مانح المستقيمين وولد لَهُمْ صيحات من المحاكم ما كَانُوا بيستازيون وقيل لهم ان سافوا وكنتوا قيامكم عدم وقلنا رو ماكم نصر قالوا انكم اتخذتم عياذا ورب رحيات من اورهم مستعطفون فرن رحم رب السماوات رب, رب السماوات العزيز الحكيم. صدق الله العظيم